Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Inna arsalna Nuhan ila qomhi an azir qomak, an azir qomak min tabl ayyi yatiyhum adab aliy. إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن ما جل الله إذا جاء ألا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليل فَلَمْ راء فلم يجدهم دعاء إلا فرارا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 مَبَانِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لكم أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا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 الله ولا تذر نودع ولا سواه ولا يغوث ويعوق ونصر وقد أضل كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما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 إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا